وقد سقطت سقطت بالامس فعلا الاقنعه سقطت جميع الاقنعه سقطت قشور الماس عن عينيك يا رجلا يصول بلا رجوله يا سائقا للموت احلام القبيلة سقطت تماثيل الرخام سقطت دموعك يا تماسيح التواريخ الطويلة سقطت وأبراج الصقور الخادعة عشرين عام أنا يا ضمير الأرض أبراج الحمام فقطت أغانيك الحزينة والأساطير الزليلة يا حالما بالأرض خادمة مطيعة تعطيك من أختامها ما شئت تكريسا لشهوتك الوضيع فقطت ممزقة على درب الرياح الأربعة سقطت جميع الاقنعه فلأي رب بعد هذا اليوم تلجا اي ربي سيبارك النابالم والنصل الممزق لحم شعبي من ذا يبيعك فق غفران ونابك في ذراعي يا من تخاف من الشعاع يا من يعز عليك نبض الخصبي ارض الجياعي يا كلب طيد الكرش والغليون جعلوا شراييني أنابيبا لبترول الغزاة القادمين من الضباب جعلوا شراييني افاعي جعلوا شرايين حبالا كبلت شعب الجريحة الى النخاعي دربي للشعاعي يا من تخاف من الشعاعي ونهشت بالاسنان بالاسنان جدران الظلام، وهتفت بالجيل الممزق عبر بيداء الضياعي باسم الحياة الى الامام في الظلام. واشد خاصرتي. وتبقى جبهتي. فوق الرغام. وتظل تطرخ. يا ضمير الناس من يحمي من العرب الرعاعي. بيت الحزان العائدين من الضياع وتشد نابك في ذراعي. وانا اشيد سدي العالي واحلم. بالمدارس والمصانع والمراعي من حفنة القمح المملل بالدموع وبالدماء للكادحين من الصباح الى المتاء للصائرين للصائرين من الجياع سميح القاسم في حقيبة المفاجآت الليلة نصيد مهدى الى امهات بغداد والى اطفال بغداد الذين تحولوا بفضل التكنولوجيا الى رماد سقطت جميع الاقنع ناديت ناديت من عشرين عام يا مجلس الامن الموقر آه يا مجلس الامن الموقر آه ما واليوم عبر طواعق متربصات بالسلام صوتي يجيئك بالبريد من غابة الدم والحرائق والمرارة والخيام صوتي يجيئك زهرة حمراء